أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجيرنا وإياكم من عذاب النار نحمد الله جل وعلا ونشكره أن جمعنا وإياكم في هذه الغرف المباركات ونسأله سبحانه وكما جمعنا في هذه الغرف أن يجمع نواياكم مع سيد الأولين والآخين ومع صحابته الغر الميامين رضي الله عنهم أجمعين مع حصة جديدة يا أخواني بارك الله فيكم مع حصة جديدة بإذن الله تعالى من حصص النحو الميسر في صوت ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم من خدمة لغة القرآن لغه لغة السنة ودخلنا بفضل الله تعالى في الحصة المقبلة إلى باب الأفعال وتكلمنا عن الفعل الماضي تكلمنا عن الفعل المضارع تكلمنا عن الفعل الماضي وعن الفعل الامر وعن الفعل المضارع ووقفنا بفضل الله تعالى عند النواصب ونسال الشيخ رحمه الله تعالى عن النواصب فيقول لنا فالنواصب عشرة فالنواصب عشرة وهي أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفائي والواو وأو يعني هذه هي النواصب العشرة ما الدليل على انحصارها في عشرة ما الدليل على انحصارها في عشرة ما, ما هو الدليل نحافظكم الله ما هو الدليل على ما شاء الله التتبع والاستقاء، ها التتبع والاستقرار يعني إن علماء اللغة تتبعوا كلام العرب فوجدوا أن الذي ينصب الفعل المضارع عشرة أشياء فقط، نعم عشرة أشياء فقط وهي التي ها ذكرنا. أولها أن أن تقول ها وقبل الكلام عن أن إذن هناك أن ولن واذا وكي إذن هذه الأربعة تنصب المضايعة بنفسها تنصب المضايعة بنفسها نعم إذن أولها أن تقول مثلا أحب أن تفهم أحب أن تفهم جيد إذن في هذه الجملة في مضارعان مضاعع في الفعل الأول وهو أحب ما ما إعراب أحب ما إعراب أحب يا أخوة أم أحب أحب نعم انحرف نصب ومصدر واستقبال وحب فعل مضارع أخي البيرق نحن نتكلم فقط في بداية النحو لا نريد أن ندخل في التفريعات وفي كذا وفي الخلافات اللغوية نحن فقط نبدأ ونسير بسير ضعفائنا الله يكرمك لا عليكم لا عليكم. إذن هذا هو منهجنا في هذه الدروس فنمشي بإذن الله تعالى ونسير بسير دعفائنا نسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا بما نسمع أحب فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره إذن نحن بفضل الله تعالى ختمنا هذه الأجرومية وكان المفروض أن نبدأ الألفية وفعلا شرعنا لكن تبين بأن مستوى الألفية لعله آآ آآ طبعا فيه بعض الصعوبة على بعض الإخوة وطبعا كما يقال الناذر لا حكم له إذا كان أخوة اثنان أو ثلاثة ما شاء الله يفهمون في اللغة أكثر فنحن نمشي مع الاخوه الذين هم في بدايه الطريق وكلنا في بدايه الطريق الله يكرمك <تصفيق> اللهم امين <تصفيق> نعم اذا احب فعل مضارع منفوع بالضمه الظاهره على اخره نعم اذا أحب أن تفهم أن تفهم يعني هما فعلان مضايعان لكنهما مختلفان فالأول مرفوع والتاني منصوب أن تفهم, أن تفهم. الأول مرفوع لأنه لم يدخل عليه شيء ها؟ واضح والتاني منصوب لأنه دخلت عليه أن دخل عليه ناصب دخل عليه ناصب اذا لا يمكن ان نقول احب ان تفهم لا خطا ها احب ان تفهم لا أه؟ لانه آه لانك نصبت ما يرفع ورفعت ما ينصب احب ان افهمه خطا هم؟ هذا خطا <تصفيق> نعم اذا ف أن هناك من يعيبها بمصدرية أه مصدرية أه تنصب الفعل المضارع. أن تفهم أن تفهم جيد تفهم ما أعربها وخب أعربناها أن أه؟ نعم حرف نصب ومصدر واستقبال تفهم فعل مضارع نعم جيد منصوب بأن نعم وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخر نعم طيب لماذا يقول لماذا يقول العلماء أو يسمون أن هذه بالمصدرية لماذا تسمى بالمصدر حرف مصدر او مصدرية لماذا م? لماذا نعم ما شاء الله لانها تؤول تؤول. ها؟ تؤول تؤول بمصدر نعم لانها تؤول بمصدر تؤول هي وما بعدها هي وما بعدها تؤولان بمصدر نعم فاولان بمصدر جيد مثلا فقولك احب ان تفهم ها ها حولها الى مصدر حولها إلى مصدر ماذا تقول ها تحولها الى مصدر ها احب ماذا نحب فهمك نعم احب فهمك لهذه المساله ولهذا سميت بأن المصدرية أن المصدرية جيد أن المصدرية نعم طيب <ungs compromise> نعم أحب أن أرى أحب أن أرى ها طلبة العلم يهتمون بالعلم الشرعي أحب أن أرى الشاهد عندنا في كلام أن أرى ما إعراب أن أرى أن أرى أن قلنا <تصفيق> نعم <تصفيق> حرف نصب ومصدر أرى فعل جيد فعل مضارع منصوب نعم بأن أن أن تابع فعل مضارع منصوب بأن أه وعلامة نصبه أحسنتم علامة نصبه الفتحة المقدرة. منع من ظهورها التعذر نعم التعذر الفتحة المقدرة على الألف نعم منع من ظهورها التعذر أحسن الله إليكم نعم نعم تقول كذلك أحب أن أرمي ها؟ احب ان ارميه امم ان عرفنا إعرابها مصدريه او حرف نسب ومصدر مصدر ارميه ها احب ان ارميه ما هو اعراب ارميه ارميه ها فعل نعم مضارع ها منصوب بأن جيد وعلامه نصبه نعم وعلامه نصبه الفتحة الظاهرة الفتحة الظاهرة ما شاء الله الفتحة الظاهرة في آخر الفتحة الظاهرة في آخر قد يقول قائل لماذا نصبته بالفتحة م? وآخره حرف إلا ها والجواب أن الفتحة تظهر على الياء أن الفتحة تظهر على الياء أن الفتحة تظهر على الياء جيد نعم مثل آخر أحب أن أغزوه ها احب ان اغزو لا حرمنا الله واياكم من الجهاد احب ان اغزو نعم من لم يغزو من لم يغزو ولم من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبه من النفاق أحب أن أغزو نعم أن أغزو أغزو في المضارع جيد في المضارع منصوب بأن نعم وعلى ما تنص به الفتحة الظاهرة على اخره أو في آخر فلو قال قائل لماذا نصبته بفتحة وآخره معتل نقول لأن الفتحة تظهر على الواو لأن الفتحة تظهر على الواو كما أنها تظهر على الياء كما أنها تظهر على الياء جيد <تصفيق> طيب لا يتعد... نعم لا يتعدى من ظهورها شيء لا يتعدى يعني خفيفة أحب أن أغزوها ما في تعذر في النطق أو استتقال أو شيء من هذا القبيل نعم بارك الله فيك على هذا المثال تعذرا في الألف استتقاله في الواو وليا فخذ مثاله كقال موسى معشر اليهود قد يأتي محمد ويغزو من جحد نعم طيب إذن هذا الحرف الأول وهو أن ننتقل إلى الثاني وهو لن لن تقول مثلا اذا لن أيضا حرف نصب تنصب المضارع تقول مثلا لن أقوم لن أقوم لن أقوم هل هذه الجملة عندما أقول لن أقوم هل هي جملة متبتة أم منفية كيف هي هذه الجملة هل هي متبتة أم منفية منفية أحسنتم جملة منفية يعني لن أقوم الآن أم في المستقبل لن أقوم م? لن أقوم الآن أم في المستقبل في المستقبل أحسنتم لن أقوم في المستقبل إذن لن صار لها ثلاثة أمور فهي حرف نفي نفي ونصب واستقبال حرف نفي ونصب واستقبال حرف نفي لأنها نفت الفعل م? لن أقوم لن أقوم ونصب لأنها نصبته واستقبال واستقبال لانها حولت المضارع الذي للحال للحال حولت الى ماذا الى مستقبل حولت الى مستقبل يعني في المستقبل ولهذا نقول في اعراب لن ها حرف نفي ونصب واستقبال حرف نفي ونصب واستقبال جيد فإذا قلت لن أقوم ها يعني لن حرف نفي واستقبال حرف نفي ونصب واستقبال جيد لن أقوم اقوم ها فعل مضارع ها كيف هو فعل المضارع لن اقوم فعل مضارع منصوب بماذا ها الله يكرمك منصوب بماذا بلن أحسنتم منصوب بلن هم؟ وعلامة نصبه وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على أخي أحسنتم الفتحة الظاهرة على أخي لذاكم الله خير نعم وأين الفاعل أين الفاعل لا بد لكل فعل من فاعل ها والفاعل ضمير نعم ضمير مستتير نقدره بماذا؟ ضمير مستتير وجوبا وجوبا تقدره أنا تقدره أنا نعم <تصفيق> نعم يقول الله جل وعلا ولن ينفعك ينفعكم ولن ينفعكم ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون انكم في العذاب مشتركون نعم اذا ولن ينفع ها ولن ينفع إذن جاءت ينفع طبعا لأنه دخلت عليها لن نعم وقال الله تعالى في الحديث القدسي المعروف يا عبادي يا عبادي إنكم لن تبلغوا لن تبلغوا ضر لن تبلغ الشاهد من الحديث لن تبلغوا ما إعراب لن تبلغوا ما إعراب لن تبلغوا إذن لن حرف ماذا لن حرف نفي ونصب ما شاء الله واستقبال تبلغوا فعل ما في طرد ان شاء الله ما في طرد. فعل مضارع منصوب بماذا منصوب بماذا بلن وما هي علامه النصب ا نعم احسنتم علامه النصب هي حذف النون حذف النون لماذا لانه وهذا سبق معنا لأنه من الأفعال الخمسة من الأفعال الخمسة جيد وقلنا بأن الأفعال الخمسة ترفع بتبوت النون وتنصب وتجزون بحد فيها نعم ما شاء الله بارك الله فيكم لن تبلغوا <تصفيق> <تصفيق> طيب هنا سؤال وهذه فائدة ساقها الشيخ بن عتيمين رحمه الله هل لن كلمة لن تعني النفي دائما أعيدها إن شاء الله إذن قلنا الأفعال الخمسة الأفعال، قاعدة الأفعال الخمسة أنها ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها. والافعال والأفعال والأفعال الخمسة هي يفعلون تفعلون يفعلاني تفعلاني تفعلين هذه الأفعال الخمسة ترفع بتبوت النون وتنصب وتجزم بحدفها. ها؟ كما جاء في قولي تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا <تصفيق> نعم إذن قلنا كلمة لن هذه وهذه في الحقيقة فائدة جميلة الشيخ نعيمين رحمه الله يقول هالكلمة لن لن تعني النفي دائما أه أم يمكن لا تفيد التأبيد تماما ما شاء الله لا تفيد التأبيد لا تفيد التأبيد أه إذا نفت لا تنفي دائما إذا نفت لا تنفي دائما ولهذا بطل استدلال أهل التعطيل المعطل الذين يقولون في قوله تعالى لن تراني إذن يقولون أو يستدلون على انتفاء رؤيه الله في الاخره نعم اذن فلن نعم لن نعم لن, لن تفيد التابيد نعم احسنتم <تصفيق> اذن لن ما هي للنفي المؤبد بل هي للنفي خلاف الحاضر خلاف الحاضر والمستقبل قد يتغير. ودليل ذلك أن الله قال لأهل النار: ولئيَّمَنَوَهُ أَبَداً بِمَا قَدَّمَتِهِمْ. وقال عنهم في النار، وقال عنهم وهم في النار: يا مالك ليقضي علينا ربك. ومعنى ليقضي ليموتنا. اذا تمنوا الموت وادعوا به والله تعالى قال ولن يتمنوه فاذا دلت الايتان على ان لن لا تقد التابيد وعلى هذا يقول ابن مالك نعم نعم وما نرى النفي بلن مؤبدا فقوله ردد وسواه فعددا يعني من قال بأن لن تفيد التأبيد فقوله مرفوض. <تصفيق> الله يكرمكم. هذه فائدة. <تصفيق> وفي الحقيقة حتى تعلم بأن اللغة لها علاقة بالعقيدة. فالذين زلت أقدامهم في هذا الباب زلت أقدامهم من الجانب اللغوي. عندهم مفاهيم خاطئة في الجانب اللغوي فطبقوها على الجانب العقدي نسأل الله السلامة والعافية <تصفيق> طيب نمر إلى الناصب التالت وهو إذن, إذن. نعم <تصفيق> إذن إذن من النواصب لكن بشرط م? ما هو شرط إذن ما هو شرط إذن إذن بالنون وليس بالتنوين المنصوب أو بتنوين النصب إذن بالنون نعم أحسنتم أن تكون في أول الجملة. أن تكون نعم ما شاء الله. الله يكرمك. أنا أتناوله ولكن في مع الصبح نعم أتناول هذه الوصفة لكن مع الصبح في هذه الفترة تكون برودة الله المستعان عفاكم الله <تصفيق> الحمد لله على كل حال نسال الله تعالى أن يطهرنا نعم إذن أن تكون في أول الجملة هذا الشرط الأول ها؟ الشرط الثاني أن تكون متصلة بالفعل بحيث لا يفصل بينه وبين الفعل فاصل هذا الشرط الثاني الشرط الثالث أن يكون الفعل بعدها دالا على الاستقبال أحسنتم دالا على الاستقبال نعم أن تكون أن... متصدرة <تصفيق> ولهذا يقول ابن مالك آه، ونصبو بإيدا لمستقبله إن صدرت والفعل بعد موصله أو قبله اليمين أو قبله اليمين نعم <تصفيق> طيب إذن نقول شرطها ثلاثة شروطها 3 ان تكون مصدره وان يكون الفعل مستقبلا وان يكون متصلا الا ان يفصل بينه وبينها باليمين مثال نضرب امثله <تصفيق> ليتضح البيان <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> قال رجل لك قال لك رجل قال رجل لك سازورك غدا امم سازورك غدا قلت اذا اكرمك ما شاء الله اذا اكرمك نطبق هذه الشروط اولا هي في صدر الكلام والفعل بعدها مستقبل متى يكون الإكرام غدا اذا زارك ها؟ متصله احسنتم متصله بالفعل اه من هذا المثال جمع الشروط الثلاثه نعم هذا الجواب الأول <تصفيق> الجواب الثاني جواب آخر قال لك قائل سأزورك غدا م? سأزورك غدا فقلت إني إذا سأأتي هذا اني اذا اكرمك اذا هذا خطا لا يجوز بل اقول اني اذا اني اذا اكرمك اه اختلشت. نعم تمام ما شاء الله تقول اني اذا اكرمك لماذا لانها ليست صارت لانها ليست مصدره لم تعد مصدره لانها جاءت في اثناء الجمله اول الجمله صار هي ماذا اني احسنت اني <تصفيق> قال ثالث ان زرتني اذا اكرمك ان زرتني اذا اكرمك ها هذا خطا لأنها ليست مصدرة إذن ماذا أقول إن زرتني إذن أكرمك إذن أكرمك لأنها ليست في أولي الجملة <تصفيق> أه؟ جواب رابع قال سأزورك غدا وعليكم السلام الله سأزورك غدا فقلت ها? قلت اذا حياك الله أكرمك نعم <تصفيق> حياك الله أكرمك خطأ هذا جواب خطأ لماذا؟ لأجل الفاصل تقول ها? حياك الله أكرمك لم تتصل بالفعل تمام لم تتصل بالفعل جواب خامس قال سأزورك غدا م? فقلت اذا والله أكرمك هل هذا صحيح أم خطأ هل هذا صحيح أم خطأ ها تمام صحيح صحيح لماذا لماذا ما هو الفصل هنا او ما هو الفاصل هنا القسم احسنت القسم اذا كان الفصل باليمين فانه لا يمنع النصب اذا كان الفصل باليمين فانه لا يمنع النصب م? إذا قال لك قائل أنا مشتاق إليك أحب أن أزورك ها؟ أنا مشتاق إليك ما؟ يا ابا نوفل ويا أبا فاطمة ويا حسن حياكم الله ويا ويا الامير ابو در <تصفيق> لا حرمنا الله من زيارتكم نعم اذا قال لك قائل ضاع المثال مع الله المستعان نعم اذا قال لك قائل انا مشتاق اليك ها أحب أن أزورك فقلت اذا الآن أكيمك الآن أكيمك هل هذا صحيح خطأ؟ أه؟ خطا نعم نعم لأن الفعل غير ماذا؟ نعم غير مستقبل تمام لأن الفعل غير مستقبل والصحيح أكرمك والصحيح أكرمك طيب إذن فاذا حرف جواب ونصب لانها تدل على الجواب وتنصب الفعل المضارع نعم <تصفيق> نعم فاصله فاصله فصلت بينهما <تصفيق> ها لا ليست الان ليس المشكل في الان المشكل في الفعل تمام المشكل في الفعل الفعل, الفعل ماضي ينبغي ان يكون الفعل مستقبل <تصفيق> بارك الله فيكم على هذا التنبيه نعم نعم <تصفيق> نعم <صحنان> طيب <تصفيق> النصب الرابع وهو كي كي <تصفيق> كي ايضا تنصب الفعل المضارع كي ليس الكي <تصفيق> اللهم امين كي تنصب الفعل المضائع اذا قلت لشخص لماذا دخلت الغرفه يقول لك كي استفيد كي استفيد اذا فكي هنا حرف نصب ينصب الفعل المضائع واستفيلا فعل مضارع منصوب بكي نعم منصوب بكي اذا فهذا الذي ذهب اليه المؤلف أن كي تنصب بنفسها أما البصريون البصريون نعم أربعة تنصب بنفسها نعم البصريون يقولون كي لا تنصب بنفسها لأنها حرف جر فهي كي نقول فيها حرف تعليل والفعل بعدها منصوب بأن أي كي أن لكن الصحيح ما دعب إليه مؤلفنا ابن عشر ومرحمه الله بأن كي أن ولن وإذا وكي تنصب بنفسها تنصب بنفسها نعم الخامس الخامس هو لام كي لام كي مثلا يقول لك قائل لماذا دخلت الغرفة تقول دخلت لاستفيد م? دخلت لأستفيدا لامكي نعم عندها اسم آخر لت... لاتعلم نعم <تصفيق> عندها اسم آخر ما هو يسمونها بماذا نعم بلام التعليل لام التعليل أحسنتم والمؤلف يسميها لامكي نعم كما قال جل وعلا ليعذب الله المنافقين والمنافقات نعم لماذا يسمونها لامكي؟ لماذا يسمونها لام كي لأنها تنوب مكان كي لو حذفت اللام وقلت كي أقرأ لصح الجواب نعم لصح الجواب إذن فاللام هي الناصبة على راي المؤلف وقال البصريون اللام حرف جر والناصب أن والتقدير لأن أقرأ يقول الشيخ بن عتيمين رحمه الله قاعدتنا في باب النحو التي ينبغي أن نسير عليها أنه إذا اختلف النحويون في مسألة سلكنا الأسهل اللهم امين سلكنا الأسهل من القولين لاننا اذا اخذنا بالرخص في باب الاعراب فهذا جائز فهذا جائز اذا يقول فالقاعده عندي انا ان كل قولين من اقوال النحو في مساله المسائل نسلك اسهلها نعم إذن ايهما اسهل هنا منصوب بأن مقدر, بان مقدر بدل من كي او منصوب بلا مكي اه الاسهل هو منصوب بلا كي نعم الاسهل منصوب بلا بلا مكي <تصفيق> نعم <تصفيق> <تصفيق> ا أن،, ان بعد لم كي هل يكون جوازا ام وجوبا ها هناك الادمار الواجب وهناك الادماؤ الجائز ها جوازا أحسن جوازا كما يقول بعضهم ان بعد لم كي جوازا اضمرت وبعد غيرها وجوبا حذفت نعم جوابا جوازا عفوا جوازاً. نعم اذا هذه القاعده التي اتى بها الشيخ المعتمين فما العمل بالاسهل ام بكذا استدل بها على في قال والخلف أه؟ خد. والخلف ان كان فخذ بالاسهل في النحو لا في غيره في الأفضل بيت جميل جدا والخلف أه؟ والخلف إن كان يعني الخلاف إن حصل الخلاف <تصفيق> والخلف إن كان فخذ بالأسهل في النحو لا في غيره في الأفضل من شاء الله إذن هذه هي لام كي او لام التعليل او لام التعليل ها نمر الى الحرف السادس حكمنا عليها بالجواز لانه يمكن ان تقول لان لأن لان يمكن ان تدخل أن تدخل هذه اللام التي لا التعليل ها؟ لأن مثلا جئت لأقرأ، تقول جئت لأن أقرأ، ها؟ لأن أقرأ، ها؟ لأن نعم <تصفيق> ما شاء الله الحرف السادس <تصفيق> الحرف السادس نفس المعنى, نعم نفس المعنى. <تصفيق> هو لام الجحود. لام الجحود ماذا يعني الجحود, لام الجحود. ماذا يعني الجحود؟, ها؟ ماذا يعني الجحود؟ الانكار النفي ها؟ النفي <تصفيق> نعم النقران وجحدوا بها <تصفيق> <تصفيق> نعم واستيقلتها قلوبهم انكروها نعم أي كفروا بها ما شاء الله اللام التي تأتي ها؟ بعد ما يفيد النفي لكن في كان ومشتقاتها يعني هي التي تأتي بعد كون بعد كون منفي ها مثلا وهذه هنا بهذه الطريقة نفرق بين لام التعليل ولام الجهود يعني ما معنى كون منفي تأتي بعد ما كان تماما ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ما كان اذا تأتي بعد ما كان أو لم يكن أو غير كائن يعني بهذه الطريقة نفرق بين لام التعليل ولام الجهود لام التعليل ولام الجهود نعم ما شاء الله وَكُلُّ لَامٍ قَبْلَهُ مَا كَانَ أَوْ لَمْ يَكُنْ فَلِلْجُحُودِ بَانَ أحسنتم <تصفيق> <تصفيق> نعم ما الأمثلة في كتاب الله كثيرة إذا هذه تسمى لمجود يعني لام النفي لمقارنة هكذا ما جاءت بعد لم يكن أو ما كان لم يكن الله ليغفر, ليغفر لهم لم يكن الله ليغفر لهم إذن هذه الكسرة هي عارضة فقط عارضة لم يكن لماذا؟ لالتقاء الساكنين لم يكن الله ليغفر إذن انظروا لم يكن نعم يغفل لهم إذن فهذه يلام الجحود التي أتت بعد النفي بعد لم يكن أو ما كان كما سبق معنا في المثال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم إذن وما هذه ما نافية تنصب الاسم وطرفع الخبر كان فعل الماضي الله لفظ الجلالة اسمها ليعذبهم اللام ها؟ على كلم المؤلف لام الجحود وهي تنصب الفعل المضارع ها؟ تنصب الفعل المضارع جوازا أم وجوبا جوازا أم وجوبا وجوبا أحسنتم <تصفيق> نعم وجوبا لي نعم ليعذبهم اذا لام الجحود يتنصب فعل المضارع يعذب فعل مضارع منصوب بلام الجحود أه؟ وهناك من ينصبها بان مضمره وجوبا بعد لام الجحود وعلامه تنصب الفتحه الظاهره في اخره <تصفيق> الحرف السابع هو حتى حتى حتى من الحروف التي تنصب الفعل المضائع وجوبا حتى ها تقول لن انام حتى اقرا ويفدا من القران اعتنوا بأولادكم بارك الله فيكم <تصفيق> نعم لن اقرا لن انام حتى اقرا وردا من القران وعليكم السلام ورحمه الله <تصفيق> طيب اذا اقرا ام فعل مضارع نعم الفعل <تصفيق> المضارع المنصوب بأن بان مضمارة وجوبا أم جوازا وجوبا أم جوازا مضمارة أه؟ وجوبا أحسنتم وجوبا نعم وجوبا بعد ماذا بعد حتى ومنه قوله قول الله تعالى في سوره طاها وقالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى حتى يرجع الينا موسى رحم الله موسى كم عانى مع هؤلاء اليهود عليهم ما يستحقون <تصفيق> الشاهد هنا حتى يرجع حتى يرجع الينا موسى فيرجع هنا فعل نعم <تصفيق> فعل ضائع منصوب بماذا ها بي بان بي بان مضمره وجوبا بعد حتى بعد حتى <تصفيق> <تصفيق> حتى مطلع حتى مطلع مطلع الفجر ها نعم نعم حرف جرنا نعم حتى مطلع لن نؤمن لك حتى تفجر نعم تفجر لنا من الأرض ينبوع لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة لا حول ولا قوة إلا بلا كل هذا في حق من إسرائيل الله المستعان ما أرع أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما طلبت المستحيل من رسول الله لا إله إلا الله وفي سورة يوسف لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون نعم <تصفيق> وفي قول, في قول الله جل على في صورة يوسف فلن أبرح فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي نعم إذن فهذه هي حتى حتى وأخيرا ولعلنا أطنع عليكم الفاء والواو في الجواب اذا من النراصب كذلك التي تنصب المضارعة بان مضمره وجوبا وهي الفاء والواو إذا كانت جوابا لواحد من تسعة أشياء مثلا الأمر الأمر مثال أن يقول الأستاذ لتلميذه اجتهد فتنجح نعم اجتهد فتنجح فتنجح اجتهد فتنجح اذا تنجح ونفع لمضارع منصوب بان ماتا وجوبا بعده ماذا؟ ماذا نسمي هذه الفاء؟ عند تسمية أخرى ماذا نسميها؟ فاء ماذا؟ السببيه احسن الله اليكم السببيه م? نقول فعل مضارع منصوب بان مضمره وجوبا بعد ماذا بعد فاء السببيه الواقعة في جواب الامر او يقول له اجتهد وتنجح اجتهد وتنجح ها وتنجحها. ماذا نسمي هذه الواو؟ ماذا نسمي هذه الواو؟ واو المعيه واو المعيه نعم إذن هنا فعل المضارع المنصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعيه الواقع في جواب الأمام نعم إذن هنا جاءت جوابا لفعل الامل كذلك تاتي في الدعاء ن مثلا ان يقول التلميذ الأستاذه ا لنا لنا لنا الدرس فنفهمه اعد لنا الدرس فنفهمه وعليكم السلام نعم أعيد لنا الدرس فنفهمه إذن هذه الفاء كذلك تعتبر ماذا فاء السببية الواقع في جواب الدعاء أو يقول لنا أعيد لنا الدرس ونفهمه أعيد لنا الدرس ونفهمه إذن جاءت هنا في جواب الدعاء يعني دعاك إلى شيء فتجيبه دعاك الى شيء فتجيبه بالفاء او الواو اذا كيف يعرفون الامر ما هو الامر ما هو تعريف الأمر <تصفيق> كيف يعرفون الامر م? هو طلب ماذا ها هو طلب الاعلى من ماذا الامر هو طلب الاعلى من الادنى ها طلب الاعلى من الادنى احسنتم والدعاء هو طلب ماذا الدعاء هو طلب ماذا هو طلب, ماذا؟ هو طلب الادنى من الاعلى ام انا اطلب منك شيء يعني انت في الاعلى وأنا في الادنى ها امرك بشيء انا في الاعلى وانت في الادنى هكذا نقول طلب الاستاذ من تلميذه يعني هذا امر وطلب التلميذ من استاذه يعني هذا دعاء <تصفيق> إذن لعلنا نكتفي بهذا القضاء حتى لا نطيل على إخواننا ولعل بعد الغرف لا زال عندها شيء في البرنامج فنسأل الله جل وعلا تفضى إن شاء الله نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يوفقنا وإياكم خدمة لغة القرآن ولغة السنة وأن, يجازي وأن يجازيكم خيرا على متابعتكم وأن يتقبل منا ومنكم جميعا وأن ينفعنا وإياكم بما سمعنا شكر الله لكم على متابعتكم الله الله أحفظك شيخنا محب بن تيمية بارك الله فيك وتقبل الله منا ومنكم وبارك فيكم جميعا إن أصبنا فمن الله جل وعلا وإن أخطأنا فمن أنفسنا من الشيطان ونسأل الله تعالى أن يغفر خطاينا وأن يتقبل منا جميعا <تصفيق> اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك فيكم شكر الله لكم كما صليت على ابراهيم وال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وال ابراهيم انك حميد مجيد <تصفيق> سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك